وعلى آله وأصحابه أجمعين الجمع الكريم والحضور المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر للمؤمنين دوحة ظلالها وارفة وأنسامها رقراقة وشذاها قوي وذكرياتها هادئة ومن خلال السيرة يتعلمون الحياة كلها ويقيني أن سيرة حبيبنا وتاريخ رسولنا صلى الله عليه وسلم منهج حياة وأساس نهضة وسبيل إصلاح لأمتنا فهي حياة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 وهو بالأفق الأعلى الآيات ويقيني أننا كأمة مسلمة لم نستفد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي فقد جعلنا السيرة مواسم ومناسبات بل اختزلنا مفهوم السيرة العمل إلى مجرد أهازيج وترنيمات لا تتعد الجلسة وطأطأة الرؤوس وهزها طربا وفرحا دون أن نلج إلى حقائق معاني هذه السيرة العظيمة ويقيني أننا لا ينبغي لنا أن نقف مع السيرة كأحداث ووقائع مجردة فمثلا الحديث عن وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن نهاية حياة حافلة كانت مليئة بالأحداث القوية والمواقف الثابتة التي التي ينبغي أن تكون للأجيال مدرسة وتعليما ما النبي صلى الله عليه وسلم وقد غزا سبعا وعشرين غزوة. يا سبحان الله حياة عجيبة. وهو يمثل القدوة للناس والمحافظة على حياته محافظة على حياة الناس لذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم في الغزوات يقولون نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعتبرون أنهم إذا ماتوا مات الواحد منهم مات فرد أما إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له أن يموت حتى يبلغ الأمر غاياته وحتى تصل السفينة والوجهة إلى نهاياتها ومقاصدها والله يعصمك من الناس غزى في عشر سنين سبعا وعشرين غزوة يعني بمعدل كم غزوة في السنة بمعدل ثلاث غزوات في السنة في هذه السبع وعشرين غزوة باشر القتال بنفسه في عشر غزوات وفي الباقي حضر المشاهدة ورص الصفوف وقوم الجيش وأرشد الجند وباشر أصحابه القتال وهو ينظر صلى الله عليه وسلم لذلك إذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام حافلة بالجهاد وبالطهيئة وبالعلم وبالدعوة وبالقدوة وبالآداب وبالأخلاق وبالرسالة الثرثة والتعاليم العظيمة التي تركها للناس هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية في الموت قهر الربوبية وتعظيم الخالق وإجلال الله ومعرفة قيوميته وملكه وتدبيره وتصريفه إنك ميت وإنهم لميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون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 هو القاهر فوق عباده توفده توفته رسلنا وهم لا يفرطون في الموت قهر الربوبية خاصة إذا كان في الأنبياء للدلال على قول الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام في قبض أرواح الأنبياء والمرسلين دلالة على تفرّض الواحد الأحد الذي لا يشاركه ملكه ولا حكمه أحد سبحانه وتعالى ولذلك جاء في السلسلة الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال لي يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به إذن في هذا دلالة على تفرد الله عز وجل بربوبيته وبوحدانيته سبحانه وحكمة الله المولى عز وجل جعل رسوله صلى الله عليه وسلم خاتما ختم به الرسالة وأكمل به الملة وأسبغ به النعمة وأتم به الدين وأكمل به الإسلام بعد ذلك قبضه ليدلل للناس على أن الدين يمضي وأن الإسلام يحفظه الله ولو خير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بين بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة لاختاروا بقاءه ليسعدوا به ولينعموا به صلى الله عليه وسلم ولاخترنا جميعا هذا لكن الله أراد أن يعلم الناس أنه هو الذي قاهر وأنه هو الذي يأتي بالرسول ويجعله رسولا كل الرسل عليهم صلوات الله أجمعين ثم يقبضهم إليه وتمد الرسالة إلى غاياتها برعايته وحفظه هو وتأييده ونصره سبحانه وتعالى ثم ثالثا في وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم تتجلى مواقف الصحاب الكرام يا السلام الصحابي درجات ومواقف وجميع أحداث وفاته صلى الله عليه وسلم إخواننا والله أنا ما ما بحب أتكلم عن الموضوع ده. بالرغم أنه دين وفيه آيات وفيه سيرة وفيه سرد للأحداث وفيه تحليل للوقائع لكن يا إخوان أنا بخاف بخاف يعني لمن حتى لما أجرأ في كتب السيرة الرحيل أو الوداع حتى الحجة التي حجها تسمى بشنو؟ بحجة الوداع بخاف يعني بسعر أنه ما بقدر تخيل لأنها أحداث عظيمة لو أنك سألتني عن أعظم مصيبة مرت على أمة الإسلام منذ البعثة النبوية إلى يومنا هذا لقلت لك وفاته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوقائع والأحداث تهز وجدان المؤمنين فالصحابة لما نرد أحداث وفاته عليه الصلاة والسلام يظهر أبو بكر في القمة دائما رضي الله عنه متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة النبوية فحج حجة الوداع ووقع يوم عرف زمعة وفيها نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عندها كان النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بدنو أجله واقتراب ميقات رحيله فكان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في حجة الوداع وأخلص للأمة ودائما كان مخلصا بلغ وأبان وخطب وأوضح المشاعر وأتم الناس به ونزل كده إخواننا تلقى أهل التفسير مختلفين ما هو آخر ما نزل من القرآن بعضهم يقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا وتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبعضهم يقول اليوم أكملت لكم دينكم وبعضهم يقول إذا جاء نصر الله والفتح والصواب أن بعد نزول اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع نزلت آيات كثيرة جدا ومنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لكن ما بين نزول اليوم أكملت لكم دينكم وما بين وفاته عليه الصلاة والسلام 89 و 80 يوم يعني ثلاثة شهور إلا يوم لأنه كان في حجة الوداع في ذي الحجة وقبض عليه الصلاة والسلام في شنو في ربيع يهد الثلاثة شهور مش كده هل هو محرم وصفر شنو وربيع وبعد ذلك جاء المدينة قبل أقل من شهر نزل إذا جاء نصر الله والفتح وكان أيضا في الآية نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذان بقرب أجله صلى الله عليه وسلم ثم صعد صلى الله عليه وسلم المنبر والحديث في البخاري وقال لأصحابه إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله إلى هذا الكلام الحديث عادي بكى أبو بكر رضي الله عنه الصديق بكى الصحابة استقربوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن عبد مخير وأو بكر يبكي قال ابن عباس وكان أبو بكر أفهمنا كان يعلم أن المخير هو صلى الله عليه وسلم فلما بكى رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الناس بكى فقال بعد الحديث مباشرة إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر قال لو في زول دار يقول لي عنده عليت يقول أنا سويت لك وأنا سويت لك ما في زول عنده حق يقول الكلام ده إلا بكر صديق فقال بكر الله ورسوله أمن ثم قال عليه صلى الله عليه وسلم ده كل فيلمين برضا لسه ما نزل بس في المين برضه. قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن أخوة الإسلام ومودته بالمناسبة كان أبو بكر ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام ومؤاخيا له حتى لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبة عائشة اعتذر أبو بكر في الأول قال له أتتزوجوا بابنة أخي أولست بأخي فقال له صلى الله عليه وسلم إنها تحل لي وأنت أخي في الإسلام وسكذا قال في مرة أخرى والحديث في الترمذي قال ما منكم من أحد له علينا يد يعني أي زلطان ابن حاجة إلا كافأناه بها خلاء أبا بكر يكافئه الله بها يوم القيامة. والله أخواني أبو بكر ده غيته أبو بكر ده ما بفيه شيء مش في الصحابة في الخليقة مما الله خلق الدنيا بس تطلع على الأنبياء والرسل ما بيحصلون تاني ما في أحد في الأولين والأخرين بعد المرسلين أفضل من أبي بكر كما في الترمذي. ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والله يا إخواننا يعني وبكر صديد فاهم فهم شديد نزل النبي صلى الله عليه وسلم من بره ويوم الأربعاء أيقظ مولاه أبو, موي أبو مويهبا واحد من مواليه والخداما معه اسمه أبو يسمى ويكنى بأبيه مويهبة فأيقمه وقال إن الله أمرني أن أستغفر لأهل البقيع فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء بالليل في أوائل ربيع تقريبا يا يوم ثلاثة أربعة خمسة ربيع كذا كويس؟ خرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع واستغفر لأهل البقيع وبينما هو عائد من البقيع أحس بالمرض يسري في جسده لذلك رجع صلى الله عليه وسلم ليلا إلى بيت عائشة فوجد عائشة رضي الله عنها قد عصبت رأسها وقالت له ورأساه فقال لها بل أنا ورأسا ويؤخذ من هذا الحديث فقه وهو جواز التشكي والأنين والتألم زور عيان يقول لنا عيان يا فلان كيف والله مصدع عندي دوشة ما حرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وفي نفسه صلى الله عليه وسلم يمازح عائشة في هذا الموقف العصيب يقول لها وما ضرك لو أنك متي ثم كفنت ثم غسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك وأخذ من هذا الحديث جواز غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها ولا يغسل من الرجال امرأة إلا زوج ولا تغسل امرأة من النساء رجلا إلا زوجا فقالت له عائشة كأني بك بعد أن دفنتني عدت إلى حجرتي فأعرست فيها ببعض نسائك قلت له أشان بعدين تجد عرس فيها الجو يخلليك وترجل حتى خلق وتجي قلت له تعرس شوف الرسول عليه الصلاة والسلام في أحلة ظروف مرضه وقد اشتد به وجعه صلى الله عليه وسلم كيف أنه يدخل السرور في نفسي وفي قلبي وفي صدري امرأته صلى الله عليه وسلم الأربعاء والخميس والجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويصلي بأصحابه لما جاء يوم السبت اشتد الوجع والمرض ولما اشتد به الوجع كان في بيت ميمونة بنت الحارث وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تزوج ثلاثة عشر امرأة جمع بين إحدى عشر في حياته مات في حياته امرأتان خديجة وزينب بنت خزيمة التي كانت تسمى بأم المساكين بنت صعصعة الهلالية العامريه رضي الله تعالى عنها وطلق امرأة تسمى بالشنباء بنت عمر هذه طلقها في حياته عليه الصلاة والسلام ومات وعنده من النساء تسع، وكان في بيتي ميمونة فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وهنا وقفة مكانت ومنزلت عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من كمال حبه صلى الله عليه وسلم أن نحب سائر أمهات المؤمنين وأن نحب عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح مسلم جاءته ابنته فاطمة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة قال يا, ع... يا فاطمة أتحبينني؟ قالت بلى يا رسول الله قال أحب عائشة فأذنت له قالت عائشة فجئ ابي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسنده رجلان جاءا وساندينه اثنين العباس ابن عبد المطلب عمه وعلي ابن أبي طالب ابن عمه رضي الله عنهم جاءوا وأدخلوه بيت عائشة ده بعد يوم الاربع مشي البقيع كويس خطب قبل يوم الاربع خطبته يوم الاربع وقبل إذا نزلت الآيات التي أعلمته بدنو أجله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بعد ذلك خرج إلى البقيع وجاء وجعه وفي الوجع مستمر يحوم على نسائه كعادته في, في تقسيم الليالي ويصلي بالناس ويخرج بعد خمسة يوم من يوم الأربع يعني يوم اللي لتنه كده طلب الذهب إلى بيت عائشة فجيء به إلى بيت عائشة بأبي وأمي ونفسي وولدي فداه صلى الله عليه وسلم وهو قد أسنده رجلاني هما علي رضي الله عنه والعباس فأجلسوه في بيت عائشة فاشتدت به الحمى فقال لهم أريقوا علي السبع قرب من الماء قالت عائشة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 وهذا أوان انقطاع أبهري هو الأبهر ده معروف الأبهر ده شنو شريان شريان كبير السم أثر عليه وقد أكل السم قبل أربع سنوات أو ثلاث سنوات وطبعا يا إخواننا توفي النبي سلم حجة في السنة العاشرة السنة العاشرة انتهت بذي الحجة دخلت السنة كم؟ الحداشر توفي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشر من الهجرة النبوية في ربيع فبالتالي بعد السنين دي كلها وفي صحابة ماتوا لكن ليعلم أن عداء اليهود قديم وأن عداءنا بهم السأر لنبينا صلى الله عليه وسلم إخوانا اليهود همو الذين تسببوا أراد الله أن يكتب لنبيه الشهادة حتى من الأشياء اللطيفة أبو مويهبة لما أصلى ما شبه للبقيع يتونس معاه قال له إن الله خيرني شوف كابدك كيف إن الله خيرني بين خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة وبين وبين لقائه والجنة فاخترت لقاءه والجنة قال أبا قال أبوه مويهب أنا اخترت يا رسول الله خزائن الدنيا والخلد والجنة يعني ما قال له دائر الجنة ولا دائر الآخر قال حتى لو قاعد في الدنيا بيغنب بيجنته يخلد وخزائن مجنة لكنه كان مشتاقا للقاء ربه للقاء مولاه لذلك آخر كلمة قالها الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى ثم صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وفي هذا عبرة وفي هذا عبرة أين العبرة العبرة العبرة في أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرنا أن اليهود جعل الله سمهم سببا لموته ليموت شهيدا فقد قتله أعداء الملة وضعوا له السم في فخذ الشات المسمومة وقد وضع السم في الفخذ لأنهم سألوا عن أكثر موضع يحبه صلى الله عليه وسلم من الشاة، فلما قالوا الفخر أكثر ثم قاتلهم الله، قاتلهم الله قتلت الأنبياء وسفكت الدماء، قاتلهم الله، ثم آ قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد إني لا أوكع موعوك يقول لك فلان ما موعوك موعوك يعني عيان إني لا لا كما يوكع الرجلان منكم قالون أنا بمرض ضمرت وبشتدة علي حجث من ذلك لرفع درجاته ولعلو منزلته ولأنه يخفف على أمته صلى الله عليه وسلم وعندها لما اشتد به المرض وقد اشتد به المرض بالتحديد يوم الأربعاء التي بعدها يعني ليس الأربعاء التي خرج للبقيع الأربعاء اللي بعد حقة البقيع دي بقى خلاص كان عليه الصلاة والسلام يغمى عليه وعند الآن زي كم يوم بيمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها طيب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحالة قبل موته بخمس قبل ما يموت بخمسة أيام أوصى الأمة وصايا كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم وهي مخرجة في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أم سلم وديل الحاضرات الجريبات لأن النسوان خلفت عائشة لكن كلهم قاعدا كلهم بجن يقنبا وبيتا وكذا حارسات الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا كذا ما عائشة كلهم فهنا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 أنه أوصى الأمة بالصلاة أن يحافظ عليها وأوصاهم بإحسان معاملة ما ملكت الأيمان الصلاة وما ملكت أيمانكم ثم حذرهم من مسلك من المسالك البدعية والمزالق الشركية التي تنبني على تقديس البشر والغلو في الصالحين وفي الأنبياء والمرسلين قال قبل خمس لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها تقول للصحابة يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا قالت عائشة ولولا هذا لبرز قبره صلى الله عليه وسلم بالله قبل خمسة يوم بس يعني الموضوع ده من كثرة من موضوع ده مهم وشاغلوا قال ليوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور مأيزوا أنبيائهم أنبيائهم المحلة البسجد فيها لله دفنوا أنبياء بل قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لما حدثته أم سلمة عن تصاوير وجدتها في أرض الحبشة في كنائسهم قال أولئك شرار الخلق أولئك شرار الخلق أولئك شرار الخلق, أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الصالح وفي رواية العبد الصالح بنوا على قبره سبحان الله إخوانا في فتوى مهمة جدا في فتوى مهمة جدا الخلق أكعب زول اللي بيبني بنا أسمنتيه وطينه محتاج الله المستشفيات والمراكز الصحية دوا. ده قال سر الناس بقول لي الأفت كيدا شيخ الأزهر أو مفتي مصر مفتي الديار المصرية. هيئة كبار العلماء في السعودية أو مجمع الفقه الإسلامي التابع لرئاسة الجمهورية في السودان تحت مسمى وزارة التأصيل أو مستشارية التأصيل أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي بمكة يقول كلهم ما مقنعين أشر الناس تخيل حصلوا لو أشر زون الرسول عليه الصلاة والسلام أفتى أكعب زول قال إن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره ده كلام غريب يا أخواننا الحديث ده أنا ما قلت لنا الحديث ده موجود في صحيح البخاري ومن رواية أم سلمة أم المؤمنين وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وريني انت عدوثك في التلاحي مع البخاري ولا مع عم سلمة ولا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنا الكلام دي اخوانا شايفوه والله واضح قال شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين تقوم الساعة عليهم لأن الساعة أصطر ما بتقوم إلا على الشرار الخلق بعدما ربنا يقبض أرواح المؤمنين يفضل فيها الكفار يتهارجون فيها تهارج الثمر. دي الأول حاجة والمتخذين القبور مساجدة والمتخذين عليها سرجاء سرج معناها إضاءات يضوع دين شر اثنين. اثنين. سبحان الله في هذا الحديث العجيب جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين شرين وكلا الشرين يفضي إلى الشرك الشر الأول هو الذين تقوم عليهم الساعة بعد أن يموت أهل الإيمان والشر الثاني الذين كانوا سببا لفتح ذرائع الكفر وتقديس البشر والغلوب الذي نهى عنه الله إياكم والغلو إنما أهلك الذين من قبلكم الغلو وبالتالي إخواننا أنا مستغرب جدا قبل خمسة يوم الوقت داك ما في زربنا ذاته ما كان في قباب ولا أضرح ولا حاجة زيدي قبل خمسة يوم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم اخوانا اقول لك حاجة الزوج قد يكون صالح قد يكون فعل صالح لكن دي ما حجة لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنه عن اثنين عن الأنبياء اتخذوا قبور قبور من أنبيائهم والتاني منه مؤكد صالح زول مؤكد نصالح. بس إحنا الزول المدفون ده أصلاً ما عندنا معه مشكلة. ليه؟ لأن هذا من أمواتنا، من أموات المسلمين ولا من أموات المسلمين. مسلم اللي ما مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "شنوا اذكروا محاسنا موتاك". المجداص ما عندنا معه مشكلة. لأنه قد يكون فعل صالح. لكن لا، لكن الناس. هم الذين وقعوا في تقديسه حس عيسى عليه السلام ده. ما نبي النصارى ذي ما لهم النصارى مشكلة إنهم بقدسوا عيسى عليه السلام عيسى ربنا جعلوا عبد. هم جعلوا إله ربنا كفروا عيسى عليه السلام ما عنده زنب الزنب ذنب منه زنب النصارى الضلال قال تعالى وإذ الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني شنو؟ من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم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 فبالتالي المادة قصوا معنا معه مشكلة يا أخواننا أن عنده مشكلة مع الناس الماتوا ده زول ما عنده فهم يا ياخذ المادة في ذمة ربنا إن محسن الله يزيد في إحسان وإن مسي نسأل الله أن يتجاوز عن عن سيئاته لكن المشكلة في الأحياء الأحياء يا أخواننا الحديث غريب لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور قبورا إخواننا أسوأ شيء في الأمة أن تعبد القبور وده في في ذول يقول لك يا مولانا في ذول بيعبد له قبر اقرأ الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم عن أفضل قبر في الدنيا أفضل قبر حوى لحده صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا شنو يعبد يعني ممكن القبر يبقى وثا يعبد يخوانا ده كلام غريب ما غريب ده ما حديث نبي حدث تقول شنو في الحديث ده ألفهم نو حديث في صحيح مسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لا تتخذوا قبري عيدا عيدا ذي شنو يعني كل سنة تجوا تعيدوا فيه تعملوا عيد في قبري ما تعملوا يقول له يا أخوان هذا شيء غريب الشدة الآن موجود في الأمة لا. صلوا عليا، فإن صلاتكم يا أخوان ده كلام منه ده كلام منه ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ولا تتخذوا قبري عيدا ليه لأنه أراد أن يسد كل ذرائع الشركة أنت بيجيب في الغبر بعد شوية بيحصل لك تعلق بصاحب الغبر ده بعد شوية بلما تشله كده بيبقى فيها تعظيم له وللبشر وهذا يصرف عن حقيقة التوحيد وعن جوهر الحنيفية السمحاء طيب هذا التوجيه النبوي الرفيع والإرشاث العظيم في آخر لحظات الدنيا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبئائهم وصالحيهم مساجد طيب كيف تتخذ القبور مساجدا؟ تتخذ القبور مساجدا بثلاثة معان المعنى الأول السجود للقبر معناها اتخذ القبر مسجد يعني موضع للسجود المسجد المسجد يطلق على موضع السجود وجعلت لي الأرض طهورا ومسجد ده مسجد مش معناها زور في الخلاء ده جا وقت الصلاة صلاة ده مسجد لكن ماش في اللي هو بونا ولا في حمامات ولا في مئذنة محل السجود ده يعتبر مساجد ثانيا من المعاني دفن الموتى في المساجد ودفن الموتى في المساجد يضر بالموتى لأنه إذا دفن في مقابر المسلمين سوف تكثر عليه الرحمات بكثرة الذين يمرون عليه. كويس؟ وكان المقابر في شارع ضلط حظك الناس كتات ناس الحفلات وناس الركشات وكلهن لك السلام عليكم أهل الدياري فزب ماشي المقابر يا ناس فلان السلام عليكم ولا بسلم عليهم كلهم كله الحمد لله اندفن مع كلهم ديل احسن لك شفت الدفن مع ناس كلهم ديل ما بيجيك عواجه أصلا لكن ده إلا زوان يكون قاصدك وقاصد الجامع وزاته كان جاء الجامع ما بيتخيل إنه في فاتح بشيره بيصنوا بيمرو لكن في المغابر بيجيك إحساس الدعاء للعموم طوالي أشكد ناس المقابر في رحمة دائمة من المسلمين دائما لن نمرو على لهم الموتى في المساجد أي في موضع السجود يجعل القبور مساجد والمعنى الثالث باتخاذ القبور مساجد أن يكون القبر إلى جهة القبلة ولذلك نهينا عن الصلاة في القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام يعني المقابر جو لي الله ما يجوز تصليه مش ده بجال في قبر وبيجال في قبر وكذا جوا المغابر ما جوز تصلي صلى لي الله الظهر وما تصليه في المغابر تطلع بره المغابر والصلي لأن النبي صلى الله عليه نهى عن اتخاذ, ال... اتخاذ القبور مساجد هذا هو المعنى طيب قالت عائشة لولا هذا لبرز قبره إخواننا سبحان الله الناس تحدهم لله بيتناقشوا يقول ليك طيب يا مولانا قبة الرسول عليه الصلاة والسلام ما في الجامع ما في المسجد أصلا إخوانا ده مفق الصحابة دي حجة هذه حجة على الناس ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفى، قالت عائشة الصحابة خافوا إنه الناس يعظموا الغبر قام خد توفي حجرته عشان الناس ما يلقوا فرجة وقفلوا الحجرة دي عشان زوجة لقفرجة ما... ما في أو لولا ذلك لبرز قبره يعني كان بنوا على قبره بالتالي من الذي بنى على حجرة النبي عليه الصلاة والسلام نحن نعرف في صياغ الحديث نرجع إلى صياغ وفاته صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام على الفراش وقد استد به الكر واستد به الوجع قبل خمسة يوم خلاص قال قليهن مروا أبا بكر ليصلي بالناس إخواننا غيتو أبا بكر أبا بكردة يعني إخواننا دائما ده دا تخدم عجيب ذاته الصحابة ده كلهم قاعدين قالت عائشة رضي الله عنها وفي البيت حفصة قالت يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك عائشة كان خايف فإن النزاة الشاء من أبوه إخواننا أرسل لهم ممر واحد جامد يصلي بيون الناس بيطايفوا منه بيطايفوا عايش خايف على أبوه رضي الله عنها قالت إذا قام في مقامك هذا يغلبه البكاء فلا يسمع الناس صلاته قال إن كنا صويحبات يوسف مرنا أبا بكر ليصلي بالناس الخمسة يوم دي بصليبون أو بكر الصبيك ورسلا في الخمسة يوم دي تعب تحب شديد حتى كان يؤخذ عليه عليه الصلاة والسلام يؤمى عليه من كثرة الحمى حتى قال أبو سعيد إني لا أستطيع أن أضع يدي على رأسك يا رسول الله بالله ما قادر يخطئ ذو في رسول الله قال له إني لأوكع كما يوكع الرجلان أو إني أوكع كما يوكع الرجلان منكم ثم بدأ بكر يصلي بالناس رضي الله تعالى عنه يوما الأحد يوم حداش الربيع وأبكر يصلي بالناس خلاص به يصلمون أبكر كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار عن حدوعة عائشة ووقف على طوله واتك إلى الباب وجعل ينظر إلى أصحابه لما أحس به أو بكر رجع بكر إلى الخلف وفرح الصحابة حتى كادوا أن يفتنوا في صلاتهم بعد ذاته اتلفتوا جربوا ذاته كان ينظر إلى غرسه الذي غرسه وإنها إطلالة قائد ومربي ومعلم وأستاذ يريد أن يتعهد غرسه وأن يرعى زرعه وأن يتفقد أصحابه ينظر إليهم بإعجاب وصف أنس وكالنبي عليه الصلاة والسلام كأنما, هي كأنما هو رقة مصحف من الحمى والتعب والإعياء فأشار إلى أبي بكر أن تقدم وصلي ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه غفوة ليب سمو أهلنا فجت سنو فجت الموت كانت أخذته عليه الصلاة والسلام شوف فرح الصحابة فرحا وإخوانا طيب ما في سؤال قال لك لما الرسول عليه الصلاة والسلام قبط أبقى الصديق ما كان حاضر والناس متشاثلين مات ولا ما مات جاء من وين أبقى من وين من السنح في العالية, العالية أصبح يوم الاثنين معطل مشاغله قال خلاصة مأنينا على الرسول عليه الصلاة والسلام فتفرق أصحابه لقضاء حوائجهم ومنهم أبو بكر ده يوم الاثنين مشى بدأ الكرب يعود إليه فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو يستعك بسواك والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وعائش من خلفه وظهر النبي صلى الله عليه وسلم في صدر عائشة يا سلام عائشة دي كم بتفتخر تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي وبين سحري ونحري وريق وأقوخ ولقد خال طريقي ريقه كيف لما جاء عبد الرحمن وبيده مسواك ونبي ينظر إليه ولا يستطيع يتكلم فقالت له أعطيك, أعطيك السواك فأشار برأسه نعم فأخذت السواك من عبد الرحمن فأعطته إياه فما استطاع أن يفعله قالت ألينه لك والله يا عائشة موفقة دقب لموته بدقائق بس دقائق بس ألينه لك فأومأ برأسه فأعطته أخذت السواك ولينته بريقها وأعطته فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم السواك الذي فيه ريق عائشة إلى فمه المبارك الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم لذلك كانت تقول مس أو خالة ريقه صلى الله عليه وسلم قالت فدعى بركوة وجعل يمسح على وجهه الماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت سكرات يردد هذا وعائشة تسنده قالت فما شعرت إلا وهو يرفع يده ويقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى قالت فخرج من فمه رباب بارد ومالت يده قالت فأسلمت رأسه للوسادة وجعلت مع النساء أبتين بهذه اللحظات انتهت حياة أفضل البشر وخير الرسل صلى الله عليه وسلم لكن سنة الله أن الأحبة يلقونه وأنه قد وأنهم أجابوا نداؤه لأن ما عند الله خير له صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسه إلى الوسادة وجعلت تبكي مع النساء وانتشر الخبر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وأسقط في أيدي الصحابة ما كانوا يتوقعون هذا وما دار بخلدهم في يوم من الأيام فحمل عمر سيفه يقول إن محمداً ذهب يكلم ربه كما ذهب يكلم موسى ربه ومن قال أنه مات قطعت عنقه وجاء أبو بكر من السنح في أعالي المدينة فدخل أول ما دخل على حجرته صلى الله عليه وسلم أتكلم مع ذو النهائي والله يا أخواننا الرسوخ هذا الرسوخ ده عجيب دخل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 يا أخي ده والله اقسمت بربي ابو بكره ده محله في السده من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات يا أخي ده كلام قالوا شوفوا المحل قالوا فيها من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وطال الآية عمر العالم الجليل الجهبز يقول كأني أسمع الآية لأول مرة كأني أسمع الآية لأول مرة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم سقط السيف من يد عمر لأنه أيقن بالحقيقة المعرى كان في نفسه بعض أمل وبريق أمل أن الحياة أن يعود إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفقدون مجالسه سيفقدون قيادته سيفقدون علمه سيفقدون جبريل سيفقدون الوحي سيفقدون الأخلاق سيفقدون الأبوة يا سلام سقط السيف من يد عمر وجلس الصحابة جميعا يبكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبر ولم يدفن بعد من دفن لحد حزين لحد يوم الاثنين من دفن بعض الناس من المغرضين يقول الصحابة كانوا يختلفون في أمر الخلافة والسلطة لا والله لكن الحادث كان عليهم عظيما قال أنس لقد شهدت المدينة يوم دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فريح فيها كل شيء الطفل والمرأة والرجل والشجر وشهدتها يوم أمات أم صلى الله عليه وسلم وقد حزن فيها كل شيء وبالتالي بدأت ترتيبات تجهيز البدن الشريف صلى الله عليه وسلم وقد دخل أهله في غسله العباس وعلي والفضل وقثم أبناء عباس ومولاه شقران وأسامة بن زيد وأرادوا أن يجردوه من ثيابه اختلفوا نجرد ولا ما نجردوا واختلف الصحابة ناس قالوا نجرد ناس قالوا ما نجردوا فأخذتهم جميعا غفوة فسمعوا صوتا يقول غسلوا رسول الله في أثوابه فغسل صلى الله عليه وسلم في أثوابه كان العباس وابناه الفضل وقثم يقلبانه وكان شقران وأسامة يصبان الماء وكان علي يتولى رضي الله عنه غسله غسل بدنه بالماء من فوق ثيابه صلى الله عليه وسلم وهو يقول طب تحيا وميتا يا رسول الله حتى أعدوا وأرادوا دفنه ودبوا الريك لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته والحجرة وين؟ بين الحجرة وبين المسجد سبعة أمتار كانت شارع كبير شارع سبعة متر الزوء يطلع من الحجر يخش وين الشارع بعدك يخش هنا يخش المسجد وين كانت الحجرة كانت الحجرة شرقي المسجد امتدع شرق المسجد من جهة الشرق فالصحابة مختلفين جاء أبو بكر وقال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يقبرون حيث قبضوا أين قبض النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وأين دفن في حجرة عائشة ما دفن في المسجد ما الدفن في المسجد نهائي لأنه لو قلنا الحجرة تاب على المسجد كان النبي جامع فيها أهله كويس؟ كان يختسل فيها وهكذا ده ما جامع دي حجرة وليه لأنه نبي لو في زلتاني قال أنا ما أمون تدفنوني ده معنا عمل نفسه شنو عمل نفسه نبي أو بكنا صديق عمال الخطاب ما قال يدفنون حيسوء حاجة القبض ما لكن إن دفنوا تبع يعني وصلوا بكم في كان في البقيع كان حقوله تفنونا وين؟ هم قاصدين الأوضى ولا قاصدين الرسول عليه الصلاة والسلام أو بكر الصديق عن الخطب قاصدين شنو قاصدين الرسول عليه الصلاة والسلام دارين يكونوا جنبه زي ما كانوا في حياته جنبه دارين حتى في الموت يكونوا جنبه فبالتالي دفن في حجرته أزاحوا حفروا تحت سريره وأزاحوا السرير وأنزلوه لكن كيف صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى عليه الناس جميعا بغير إمام صلوا عليه فرادا تجوا ناس يقفوا يأيزوا يكبر براوة يصلوا ينتهوا الرجاء ينتهوا جابوا النسوان صلا على النسوان بالنسبة النسوان صلا على الرسول عليه السلام وبالتالي لا يمنع أن تصلي المرأة على الجنازة يعني كان جابوا جنازة في الجامعة وقاعد أنا صلي عليه والناس قاعد يصلي في العشاء وجابوا الجنازة يصلي ولا ما يصلي، آه يصلي ما في شيء يمنع صلّى عليه ثم الأطفال صلوا عليه وبعد هذا قبر في مساء يوم الثلاثاء صلى الله عليه وسلم بعدما رتبت الأمور وقفة وقبر قال أنس لحد اللحظة ذيك. في بعض الصحابة لسه ما ما الحكاية ما وقع عليهم قالوا والله ما أيقن بعض الناس إلا بعد أن سمعنا صوت المساحي المساحي اللي هو الكوريك والطورية وال والواسوق لما سمعنا صوتها قال أنس قبرناه تقبل التراب كده بس وقبل أن نغادره أنكرتنا قلوبنا الزول بغي نفسه ما يهو الزمان طوال لغسه حتى قال أنس مشبه الصحابة رضي الله عنهم وهم يبكون لفقده قال كأنهم الغنم الشاردة في الليلة الشاتية المطيرة تخيل حد يكون كيف الصحابة فعلا أثر فيهم وهنا قالت فاطمة رضي الله عنها أهان على نفوسكم أن تهيلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب قلتوا أنتم الموضوع ده هان عليكم تكبوا التراب عليه الموضوع ده جدرتوا أنتم كيف لكنها سنة الله في الخلق طيب بعد ما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته شوف الصحابة اللي عندهم فقه عالي أراد أو بكر أن يزيد المسجد فزاد المسجد من الناحية الغربية والحجر من من الناحية الشرقية وجاء أو بكر عمر فزاد من الناحية الشمالية جاء عثمان أراد أن يزيد في المسجد الحجرة ما شايفنا الصحابة ذي ما شايفنا شايفنا لكن ما لون عنده في غير. الزمن ده كله سنتين أو بكر وعشر سنة عمر واثناشر سنة عثمان رضي الله عنهم وعلي خمس سنة واحد فيهم دج له طوبة في غبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه ما تحبوا ولا أَخَذُوا بوصيته، اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد ومن حديث جابر في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يكتب عليه وأن يقعد عليه ما تجنب لك في غبور وأن يجصص يجصص يعني يعمل فوق شنو أه؟ الجبس يعمل فوق شنو الجبس بعدين زي ما قال ابن عباس لا يستفيد الحي الميت بهذا أبدا لأنه الميت ده حالتين إذا كان في جنة بناق السمح ده أسمح من الجنة اللي هو فيها وكان في نار بناق ده بيضلله من النار يعني في الحالتين كان بيغذو الجنة الجنة دي بيكون ممتع كان دشت الغبر ده ما بيجي ما بتأثر ما بتسوي له حاجة شد في الآخر عند الله ده عالم برزه وبالتالي جاء عبد الملك بن مروان ومن بعده الوليد فلم يجدوا مساح ليزيدوا المسجد إلا من الجهة الشرقية قاموا زادوا ودخلوا الحجر في المسجد واعترض سعيد بن المسيب وكان من العلماء ما له سعيد بن المسيب وهابي ما الصالحين ما له قال لهم غير إخوانك أنا مصح قال عملوا شنو شو كام ذا كيف أصلا في قبر أو بكر رسوله م قبر أو بكر وقبر عمر قال عملوا جوا الحجرة سور السور ده عملوا في شكل مثلث كده كده وثاني فيه سور شنو سور شنو سور الحجظة دقي فيه كم سور ها ثلاثة أسور وخطوه كده كده ليه عشان ما تبدو يصل للقبر إذا يؤمن هذا شوفي أخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام كان دعا دعاء وما بقع وطه قال شنو اللهم لا تجعل قبر وسنا يعبد ليه الصحابة عملوا كم دا كله ربنا سخر ليكون هذا حقيقة استجابة الله لدعاء من لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام انت عارف الحجرة والمسجد الان دخلوا بني امية والصحابة ما كانوا قاعدين بعد لو صليت ما تطلبت تصلي الغبر يعني انت كصليت صليت جوى المسجد اما صلي قدام الغبر تخلي الغبر وراك ولا الجبلة او لو جيت عصد الغبر ما بترجع غبر بترجع مسلس كده يعني ما في غبر كده عشان تكون الناس واقفين صفوف لا لحد يوم الليله وده ودجو والغبر ثلاثة أسوار حتى بعد ذات دخل دخلوه المسجد في عهد بني أمية ولعل هذا في سنة 92 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة دفن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء في الثالث عشر من شهر ربيع الأول وقد قبض في الثاني عشر من ربيع صلى الله عليه وسلم ما مات دينه وما ماتت سنته وما ماتت رسالته وما ماتت أخلاقه دينه الذي جاءنا به ما زال حياً هو حي في وجدان المؤمنين حي في قلوب محبيه وفي قلوب أتباعه صلى الله عليه وسلم هذه وفاة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسب أني تحدثت في عجالة عن هذا الموضوع الذي ينبغي أن نستفيد منه أمور لحياتنا المعاصرة وألا لا نجعله أحداث تسرت ولا وقائعة تحكى ولا مواقف تقص دون أن نستفيد دروسا ونستلهم عبري بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته